الله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في الزماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء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 بَيَتذِعونَ ماَا تَشَابَه مِنْ مبَتِ غأَ الفِتْنَّةِ وَبتِ غعََةَلِ وَماَا يعلممُ تَعويدَهُ إَّ اللهَّ وَموسِ خُونَ فِي العِلْم يقُونَ آممًَا لِهِي كُذُ مِن ِ رَبِّن فما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامعين إنك جامع الناس ليوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم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 للَِّذينَكَ فرَوسَةُ لَونَ وَتُحشرونَ إ جَهن النَّمَ وَبِالسلمِه قََ كَانَ لكُمْ آيَةٌ فيِي ف أَتَيين التقتَ فِيأَةُ تُقاتِل فيِي سَبيل لللهه وَُخركَ في رَتُ رَونَهُم مِفلَهِم رَأِيَ العين.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 من الذهب والفطة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبة قل أأنبئكم بخير من ذلك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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجتك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ ويقتلون الذين يأمون بالكسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حدطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ومفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 وَلِشَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِيهَا نَهَارًا وَتُولِجُ النَّهَارَ, النهار فِيهَا لَيْلًا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 وَمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا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 تَوَّ فَإِن الله وَلَا يُحبّ كَافِرين إِ الله طَفَ آدمَمَ وَنُ حَو وَآلَ إِ الرائمَ وَعادلَ عمرانَ على العادمين ذُّةَ دَضُغَب واللههُ سَمععَالين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 ضَاعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنَّ نِسَاءَ مَيْتِهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا حَيَّةً فَقَََّ لَه رَبّعَ بِقَابونٍ حَسَنِ وَأَنْ بَتَهَا نَبَةً خَسَنَون وَكَفَّلَهَا زَكَرِيّ قُل ماذا خَلَ عَلَهَا زَكَرِيْمِحظَابَ وَجدَدَعٍ دَ لِزقاب قلََا مَرَم أن لَ هذا وقالت هو من عند الله إن الله يرزك من يشاء بغير حسابا هناك دعا زكريا ربه قال رب أبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيانك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاكر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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَحَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ كُنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الْغَاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ نحيه إليك وَمَا كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يَكْفُلُ مريم وَمَا كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها واديها واتيها سيد الدنيا والآثره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكلم من الصالحين قَالَ رَبِّ أَنَّا مَا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَالِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فيكون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 هذا صراط مستقيم ألما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا ومننا بما أنزلت واتبعنا الوسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى فِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ثُمَّ إِلَيَّ أُرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 اللَّهُ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَا فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا أبنائكم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 أَُمهَا أُلَا إِحاجَجَةٌم فيِي مَا لَكُم بِهِ, علم فلم فيما ليس لكم به علم والله يَعِلْمُ فَلِمَةُ حَاُّونَ فيِي مَا لَسَلَكُم بِهِ عيْمم وَلَّهُ يَعَم وَأَنُم ل تَعَم الرهم وَهذو وَلا نَصانَ وَدكين كََ خَل فَ مُسْنمَ وَما كانََ مِنَ المُشركين إ أَلًا سَد إلى الره مَ الذي نَاتَّبَع وَهذًا نَّبي اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالضَّالَّةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَدْعُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ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 يُرَاهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُكْتَأَحَدَ مِثْلَمَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَادُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحق المتقين إن الذين يسترون بعهد الله وأيمانهم ثبنا قليلا أولئك لا خلاق لهم اولائك لا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتَهُ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 وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ وَإِذْ أَوَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتَكُم مِّن كِتَابٍ فَإِذْ كُنْتَ ثُمَّ جَاءَكَ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ثُمَّ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ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 ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفلق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام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 فَجَزَاءَ سَاءَ أَن نَّعْلَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا من وَنَذِرْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هم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 وَمَا تَأْكُلُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۖ وَالطَّعَامُ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَاتَّبِعُوا التَّوْرَاةَ فَاتَّبِعُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهُوَ ظَالِمٌ كَبِيرٌ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَتَّدِعوا مَِّ تَ إضَهِ مَخَنِي فَو وَمَا كانَانَ مِنَ المُشرْرِكين إِ أَووَلَ بَيثٍ بُعَال سِلََّ بِبَككَتَمُ بَكَ وَهُدَلِّ العالممين فيِيهِ آيةُ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 بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ لِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النار وذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يبعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون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 وجوههم اكفرت بعد ايمانهم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وانما الذين يرضى وجههم فسره رحمة الله هم فيها خالدون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 وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من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 لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ قوم من ظلم انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولا كان انفسهم يظلمون البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحِبّ نَكُم وَتُؤِنُ نَذِكِتَابِكُِّهِ وَإذاَا لَكُكُم قَاوا آممًا وَإذاَا لَككُمْ قَاوا آممًَا وَإذاَا خَلَ عَبّ عَلَكُم أَنا مِن مِن وَي كُلموتُ بِويظِكُمْ إِ اللهَّ عليم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 وَإِذْ غَادَرَ مُؤْمِنٌ أَهْلَهُ كَتَبَ وَيُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِانْفِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْسَلَ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 ان كتم نزلين بلا ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم هذا يندلكم ربكم يندلكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكه مسممين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 الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْعِبَاءَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ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 يَكُونُ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ الْكَظِيمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ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 فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن قَص فَقَدَمَ السَّلقَوَّْ قَح مِ وَتِلكَأَامُ دوله بَن سِ وََلِي عَمَ اللهَّهُ الذيذينَ آممَ من وَيَتَّخِذَ مِن كُ شُهَدَا واللهَّهُ لا يُحِب بُظَّالِمِين وَل وَمَحفَ اللهََّّذينَ آممَوا وَيَم حَقَلكَافِر أَمْ حَسِبةَةٌ أَ تَدَخُلُ الْ kun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 فكفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 كَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ هم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون يقولون هل لنا من هُنَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ لك لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّنْ تَكُونُوا فِي بُرُوجِكُمْ لَدَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مضاجعهم. وَلْيَذِكَّرِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّ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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير منكم وتيلتم الى الله تحشرون فبما رحمه من الله لتلهم ولن كنت فظا وليض القلب لن صد من حولك فاعف عنهم فاعف عنهم واستوف لهم وساوهم في الامر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 عَدِي وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَظُنَّ يَأْتِي بِمَن وَلَا يَنلُ خِيَامَهُ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات صير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم اياته كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ وِسِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ يَوْمٍ فَقَالِ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَطِيلَ لَهُمْ تَأَلُّمًا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أو دفعوا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 الذين قتلوا في سبيل الله أنواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من ظِلّهُ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ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 ناس اننا قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا, واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا يقوم تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحذنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله سيئا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 وَحَسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَسْتَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ مَا لَيْهِ حتىَ يَمِيزَ الْ الخَضِيثَ مِنَ الطباًا وَمَا كانََ الَّهُ لُقَلِعكُمْ عَلًَا غَيبِ وَلَك اللَّه يَدتَذِي مِرُوسُلِهِ مَشَ فَآمِنُوا بالِلَّهِ وَرُوسُلِه وَإِن تُؤِنوا وَتَتَّقوا فَلَكُمْ أَدَغُ النظِيم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 لَقالَ سَمِعَ اللَّهُ قَوَّْينَ قالوا إِ اللهَّه فَقِي وَنَحْنُأَوْني سَنَكتُ مَا قالَاوا وَقَدتْ لَ الأأَبِيه أَبِ وَيرِ حَِّم وَنَكُ ذُوكُ عَذاَابَ الْ لَا لَكَ بِمَا أَقْدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَذْكُرُهُنَّ قُلْ قَدْ جَاءَ كُنَّ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإذن احزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإن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 فَمِن سَمَاءٍ يَسْتُرُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُشْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ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 في خَلقِ السماواتِ وَأَرضرض وَوقتنا في الَّْنِ وََّ غارلَ آيات لُونبابم الذيينَ يذكُونَ الله قيامَ وَكدَ وَ جُلُوبِويتَ فَكررونَ في خَللكِ السماواتِ والأَرض وَييتَفَكَّرونَ فِي خَللكِ السَّمواتِ وَالأَرضِ رَبّ مَا خلَقتَ هذا بَعْْطُلًَا سُدَخَانَكَ فَقنَا عَذَبََّ ربنَ إِكَمَ تُدَخِلٍ رَفَقدَد أَْخزَيتَم وَما لِظَّالِ مِينَ منِن أَ ص رّنَ إِناَا سمع النامُ ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على أرسلك ولا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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلنا واؤذوا في سبيلنا وقاتلوا وكُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ نَكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَهُمْ كَفٌّ عَنْهُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سَوَاءً مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ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 فتَ بِلَمَُؤِّنُوا بِاللهِ وَماءُ زِلَ إلَكُم وَماءُ زِلَ إِلَهِمْ خاشِ عينَ للِلَّ خشِ عينَ للِلههِ لَا يَشْتَونَ بِآيَاتِ اللهِ فَمَنَ قَلل أُل كَلَّا أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ